بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 وَبَنَيْنَا فَنْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا يخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقوتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن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 وكواعب اترابا وكاسا دهنقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأْبَآءً قدمت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ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 فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طواه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 ولكن يجب فحشر يكون فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن اجرات أَأَن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 والجبال أرساها متاع لكم ولأمعكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.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 كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي.